بفائدة يعني جاءتنا مجموعة أسئلة من المسلمين في الغرب ومن إسبانيا بشكل خاص أبرز هذه المشكلات هو الحجاب يعني حيث تضطر البنات لخلع الحجاب في حصص التربية الرياضية وإلا فلن يشاركنا وسيرسبنا في المادة وإذا رسبنا لم يتخرجنا وهذا يعني المنع من حضور الحصاص الرسوب آخر العام تراكم الرسوب هذا الحصول على الشهاده الى يعني الى الشهاده الى اخر ذلك يعني ما الحل هنا ماذا يفعلون أنا شوف انا قلت للاخوه من زمان فرنسا كانت هي اول من اثر هذا هذه القضيه حول الطالبات ومنع الطالبات انها تذهب الى المدرسه فانا قلت للمسلمين هناك لا يجوز ان نحرم بناتنا من حقهما في التعليم وإلا حنبقى من الجماعة متخلفة لابد أن نحرص عنه. وهنا فيها عندنا قواعد نحكمها وهي قاعدة الضرورات تبيح المحضورات وهذه القاعدة فيها خمس آيات في كتاب الله عز وجل فمن اضطر ويرباغ ولا عاد فلا اثمع لكن هذه القاعدة تكملها وتضبطها قاعدة أخرى إن الضرورة أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدره وزيك أنا قلت للمسلمة انك تخدي تلبسي الشرب بتاعك أو الخمار أو الحجاب كما يسمونه وتذهبي إلى الناس قبل عندي باب المدرسة إخلعي الخمار وادخلي واخدي حصصك وإلا نجاهي يعني بناتنا حصص الرياضة يعني إذا كانت الرياضة هترسب حت... بصدره لها تأخذ رياضة و... و... وتلبس آخر ما يمكن ليسه يعني إذا كان يعني يمكن أنها تغطي صدرها تغطي وهكذا فنحن نأخذ بس نحن... نعتبر أن هذه الأشياء ضرورة معنى ضرورة إن إلا نتوسع فيها إيش تصبح أصلا في الحياة لازم يعتبرها استثناء يحفظ ولا يقاس عليه وعندما تنتهي الضرورة نرجع إلى الحياة العادية هذا المطلوب من كل مسلم ومسلمة ونفس السياق يعني ينطبق على الحصص السباحة حصص السياق آه, آه كل هذا البعض طديق دكتور أمام هذا الواقع